أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنديلا من خلق الأرض والسماوات العلا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 وَهَلْ تَرَىٰ كَذَٰلِكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم انها بقبس نوجد على النار هدى فلما اتيها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى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 واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء نايه نخرا لنريك من اياتنا الكبرا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري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 قال قد انتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ذل على من يكفله فرجعناك إلى ام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 نَنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ يطغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اننا قد وحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَذْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَكٍّ كُلُوا وَرْعَ وَانْعَامَكُمْ إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 فهذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى 124. قال بللكم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعلى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 119. في جذوع النفل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جن لا تعدن تجري من تحتها لنهارا وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى بسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدِي وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُ مُوسَى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 افقال عليكم العهد امرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القى الثامن فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 ملنا نسفنه في اليم من سفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو وسع كل شيء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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتموا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 وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلاء فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنكًا كَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اتتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى افلم يحدي لهم كما أحلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لاولى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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآيه من رب او لم تاتهم بينه ما في الصحف لا ولو ان اهلكناهم بعذاب قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم